بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم من أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مركا لم يدعنا إلى ضر مس كذلك زين للمسلفين ما كانوا يعملون ولن قد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسولا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 وَإِذَا دَقَنَ الناس رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتنا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَמْكُرُونَ ۚ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا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 فقل أَفَلَا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الْحَقِّ إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة رَبِّكَ على الذين فَسَقُوا أنهم لا يؤمنون قُلْ هل مِنْ شُرَكَائِكُمْ من يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثم يعيده قُلِ الله يبدأ الْخَلْقَ ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من, من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق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 ولا يستقدمون. قل أرأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرم ثم إذا ما وقع أمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون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 ولا يحزن كقولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبعون الذين دونه دون الله شركاء إن يتبعوني الله وانهم إلا, وإن إلا يخرشون هو الذي جعل لكم الليل لتسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما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 فإن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُمْ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 هذا ولا يفلح الساحلون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 Mujerimun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 وَإِنَّكَ فِرَ مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا بني بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ الصِّدْقِ من مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَّقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ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 اشتركوا المؤمنين. قل يا أيها الناس وإن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن أعبد الله الذي يتوفقم وامرت وأن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك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 حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين